بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبدون وإن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 116. عتل بعد ذلك زنيم 117. أن كان ذا مال وبنيم 118. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على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 فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحيد انغدو على حوثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الَّا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيدٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْا ذَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُونَ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 لنا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابِ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أَفَلَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ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 لَكُم لَمَا تَحْقُمُونَ سَلُّوهُمْ أَن يُهْوِوا بِذَلِكَ زَعِيبٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ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 ربه لن بذب العرائ و هو مذنب فجتباه ربه مِنَ من الصالحين